بدونه لن تستقر العقيدة بدونه لن تقال العثرة بدونه لن يرفع البنيان هو الطريق نحو العزة نحو التمكين نحو الجنة والفجر الذي سيبدد ليل الذل هو الراية التي ستعيد للأمة مكانتها بل ترفع هامتها به ينقل البشر من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة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 الموعد الأكبر توعدنا لكي نمضي لقد عفنا الذي كنا لن الواقع المخزي عرفنا اننا عشنا توعدنا لكي نمضي لقد عفنا الذي كنا لن الواقع المخزي عرفنا اننا عشنا على شمالنا نمضغه بلا حول ويطحننا على اكراك حد السيف تغ فتذبحنا مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر انا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكبر مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر انا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكبر توعدنا سنمضي نحو رحلتنا ولا نضجر منكس رباب غربتنا فيشرب صبحنا الأنور تواعدنا سنمضي نحو رحلتنا ولن نضجر لنكسر باب غربتنا فيشرق صبحنا الأنور يسابق زحفنا أمل كمثل ربيعنا أزهر بأن الحق يرجعه زناد غاضب يزأر مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر أنا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكبر مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر أنا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكبر مغيب الشمس يا أمي متى ليل السرى يولد سألقى جمع أصحابي رفاقك فاحن المجهد مغيب الشمس يا أمي متى ليل السرى يولد سألقى جمع أصحابي رفاقك فاحنا المجهال وبين ذراعنا الرشاش قد ارغى وقد اثبت لنمحو بؤس تاريخ تلفع بالاسل الاسود مغيب الشمس يا امي بجانب تلنا الاخضر انا وعدت اصحابي هناك الموعد الأكبر مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر أنا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكبر تواعدنا ونحن اليوم غير الأمس ما كنا فما عادت رؤى الكلمات والأقوال تقنعنا تواعدنا ونحن اليوم غير الأمس ما كنا عادت رؤى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 هناك الموعد الأكبر كفا خطبا منمكة مقالات على أسطر أنا وعدت أصحابي سنلقي الطرس والدفتر كفا خطبا منمكة مقالات على أسطر أنا وعدت أصحابي سنلقي الطرس والدفتر ونكتب حلمقريتنا بحبر لونه أحمر ووهج النار مضرمة وحد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 ونكتب ألف ملحمة بسيف قاطع أبتر فليس اليوم من لغة تسود زماننا الأسعص والصمصام ثرثارا وعصف الموت إن زمجر وعصف الموت إن زمجر في الموت إن زمجر وعصب في الموت إن زمجر وعصب في الموت إن زمجر وعصب في الموت إن زمجر وعصب في الموت تم هذا العمل في استوديو أضواء ذكرى بالرياض.